بسم الله الرحمن الرحيم 122. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 وَإِذَا خَلَوْهُ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 اللَّهُ أَتْمَأَحَوْنَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ الَّذَا يُبْصِرُونَ صُمْ بُكْمُ النُّعْمِيَّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَايِ فِيهِ ظُلُمَةٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنائا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل بِهِ به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن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 117. إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم 118. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 119. فيها ويسفف الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون 110. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكُمْ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 117. مِنْهَا منها رغدا حيث وَلَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 118. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض ولكن في الأرض مستفر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل له بق منها جميعا فإنما يأتي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 عامتي التي انعمت عليكم وانفوا بعهدي اوف بعهدكم وايا يرهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ولمتم أنفسكم باتخاذكم العجل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 124. وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 125. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيف شئتم رغدا 126. الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ وَلَّوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلَ عَلَى الَّذِينَ وَلَّوْا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَتَسَاءَلُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى قَوْمَهُ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ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 وَمُرِبَتْ عَلَيْهِ مُذْلَةٌ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَوْبٍ مِنْ أَمْوَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون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 ما يكسبون، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. قل أتخذتم عند الله عدا فلي يخلف الله عدا. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ 119. فلا من كسب سيئة وأحاقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 110. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برؤسول وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيّدنا بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرُتُمْ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 119. قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 110. بئس ما أَن به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا 124. أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغرب على غضب وللكافرين عذاب مهين 125. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما رأينا ويدفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم مساء البينات ثم تخذتم العجل من بعضه وأتموا لمن و إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوته وسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قُلْ قل بئس بِهِ يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين 110. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس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 إن الله عدو الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كل ما عاهدوا عهدا بذه فريق منهم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 ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سوا السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 118. إن الله على كل شيء قدير 119. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من من عمس سجد الله أي يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أي يدخلوها إلا خائفين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 بل مَا ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى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 إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق وإعقوب والأسباق وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لو مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكه الله وهو السميع العليم صِبَ وَتَمُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُنَّا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ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 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 114. ويكون الرسول عليكم شهيدا 115. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلب على عقبيه وَإِنْ كَانَتْ لَكَ بِيَرَةٌ إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَاعُو فُرْحِيمٍ قَدْ نَرَى تَقْلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ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 119. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 110. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يَكُونَ يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ولموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتمو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 ولنبل ونكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفس والثمار وبشر الصالحين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إن لله وإنا إليه راجعون 123. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعار 119. ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تقوع خيرا فإن الله شاكر عليم 110. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا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 بلى الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابا وتصر في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأيات القوم يعقلون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 وما هو بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو لما يأمركم بالسوء والفحش وأن تقولوا على الله مَا لَا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا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 يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون 112. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 113. وما أهل به لغير الله فَمَنِ الضَّلَّ وَغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ 119. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار 110. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم أولئك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 114. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 115. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 116. وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حياة يا أولي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَدِيَةٌ طَعَامٌ بِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَمْ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 119. أجيب دعوة الداعي إذا دعان 110. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 111. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 112. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 Túmátem a cíam a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 ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أدوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ بِهِ أَذَمٌ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِلْتُمْ فَمَا تَمَتَّعْ بِالعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرٌ مِنَ الْهَدِيَةِ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم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 124. أفيضوا من حيث أفاض الناس 125. الله إن الله غفور رحيم 126. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب 116. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى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 111. فحسبه جهنم ولبئس المهاد 112. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد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 فَإِذَلَّتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَظُنُّ إلَّا أَنْ يَأْتِيهُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يهزق من يشاؤ بغير حساب كان الناس أمم تواحدة فبعث الله فبعث الله نبيين مبشرين ومذرين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 118. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون 119. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين وَاليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم واساء ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم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 فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَاتُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ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 112. الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان 113. ولا يحل لكم أن تأقذوا مما آتيتموهن شيئا 114. إلا أن يخافا أن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 وَأَنْتَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْأَخْرَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ 124. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون 125. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هاعون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 والله مع الصابرين ولما برزوا رجال وتوجنوده قالوا ربنا أثر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 منهم من كَلَّمَ الله ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَ قْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ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 113. وسع كرسيه السماوات والأرض 114. ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم 115. لا إكراه في الدين قد تبين الرفض من الغيب مَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النور.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 قال بل بالتمئة من فَأَظْرِ إِلَى طَعَامِكَ وَشَعَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَأَظْرِ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَأَظْرِ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِزُّهَا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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبتت كمثل حبة أبتت سبع سنابل في كل سبلة مائة حبة والله يضعف למי يشاء والله واسع علي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا وَلَا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا, خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف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 ومثَلُ الَّذينَ يُنفِقونَ أموالَهُمُ بتِغاءَ مغْضَاتِ اللَّهِ وَتَثبيتٍ مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمثَلِ جَنَّةٍ بِرَضوَةٍ أَصابَهَا وَابِلُ فَآتَتْ لَهَا ضُعْفينِ فَإِلَّا مَنْ يُصْبَحَهَا وَابِلُ فَقُلْ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 119. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 114. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب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 وَإِن تُخْفُهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَوِيرٌ أَمِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 الذين يوفقون أمواله بالليل والنهار سرقوا على فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 رب يفنئ فله ما سلف وامرؤه الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ينحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم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 لا وَلا ولا وَإِن وإن تفعل فإن له بكم وتق الله ويعلمكم الله وهو بكل شيء عليم وإن كنتم على تفرق ولمتجدو كاتبا فلها 126. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدل لبئت من أمانته وليتق الله ربا ولا أكتم شهادة ومن يكتمها فإنه يؤثم تلب والله بما تعملون عليهم 129. ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغذر لمين يشاء ويعذب من يشاء وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ér üsülne وقانون سمي غن لا وقتا لا يكلف الله نفسا إلا وُسْعَهَا لها ما كسبت وعليها ما كَسَبَتْ ربنا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ ربنا رَبَّنَا تحمل علينا عَلَيْنَا كما كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذين من وابدنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعفر عنا وافر لنا وارحمنا أن تمر لنا فانصرنا على القوم الكاثرين وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام. هاتف حقا 832110 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته